الله اكبر. الله اكبر. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفو أراً كبيرة وإن تصبر وتتقف إن ذلك من عزم الأمور وإن أخر الله متى قل الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا وقليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يطرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنه بمفازة من العذاب السموات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وهم في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم نقواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري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 أجروهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. All right. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زون منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحان إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الصبيف بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خذتم ألا ترسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وارباع فإن خذتم ألا تعدلوا فواحدا أو ما ملكت أي منكم؟ ذلك أدنا ألا تعلموا وأت النساء أوصت قالتهن نحلا فإن طلب لكم على شيء منه النساء تكلوهن فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا وما كان رليا فليستعرف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفروا ترك الوالدان والأقربون مما خل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والنساكين فارزقوهم منه, فارزقوهم منه Allah Allah الله لمن حمد <سألة> ربنا ولك الحمد <سألة>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 All mm right. -hmm. تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان.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 فشهدوا فاستشهدوا عليهم أو منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يترتها الموت حتى يترتها الموت أو يجعل الله لهم سبيلا ولا Lord, oh, Lord. Oh. قيم منصور وقل وَلَجَعَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَادَتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ نَكَانَ زَوْجٍ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ كِلَّ طَرَى وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ كِلَّ طَرَى فَلَا تَأْخُلُ مِنْهُ شَيْءٌ أَتَأْخُلُ نَهُهُ وَإِثْمًا مُبِينًا وكيف تأخذونه وقد أخضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم نيثاقا عليا، ولا تنكحوا ما لك حاباؤكم من النساء إلا ما قد سألت إنه كان فاحشة ومقت وساء سذلع حرمت عليك بنعتكم وخشاتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وتمناتكم التي أنطعتمن وخراتكم من الرضاعة وأم. دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أولائكم الذين من أصلابكم وأن بين الأختين إلا ما قد سالت وأحل لكم ما وراء آلكم أن تبتعوا بأموالكم محسنين ويرى المسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة Al-Fatihah.